يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا ا ن م ة ا ل ل عَلَيْكُمْ إِذْ ج النابلسي ء ت ك م جُنُودٌ ف ر س رِيحًا وَجُنُودًا للعلوم الاسلاميه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 والدار الآخرة فإن الله ل ل أعد فإن م ح س ن منكن أ ج و ع ظ ي ه ا يا نساء ل ن ب ب ي يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وكان ذلك من منكن ف ا ح ش ة م ب ي ن ة ي ض ا ع ف ل ه ا ا ل ع ذ ا ب ضعفين و ك ا ن ذ ل ك على ا ل ل ه ي س ي ر ا م ي ق م ه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 فلما قضى زيد منها وفرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وفرا وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين خلوا من قبل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 ت ت ع د وما ن ه ا ف ت ع و وسرحوهن ه ن ر ص ح ا ج ملكت ي ا يا أيها النبي إنا أحللنا ل إنا أزواجك ا ل يمينك آتيت أجورهن و ا ملكت م ي و مما ا ل ك يمينك ت م م أ ف ا ء الله عليك وبنات عمك, وبنات عمك